Dzień dobry, dzień نتقيم ونأتي كنت عدابي في قلبي موش هتخاضري يوم ارتضى مكتوبي وانت غاديك كنت عدابي في قلبي خاضري كدا يوم ارتضى في الحلاله منو طالخ فيك سديني يا نفسي لا بيريتي عذابي في قلبي يوم مكتوبي وانتي خاطرك الحلاله كنتي عذابي في قلبي وسع مكتوبي هي حياتك بلاديها جرامي نهنا عاليا جالحبيبي زرقا طول نبعث في قلبي يوم مكتوبي غادي قلبي جادهارتا لقيت انا اللي تنسيني عطيها قلبي برضا نبغيها كبير Ale zhać oddejemu na oddejemu że ja w